بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وإخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أصبارها بأن ربك أنحالها يومئذ يصدر